شوطا في الكلام عن المراحل السبعة فتكلمنا عن المرحلة الأولى وعن المرحلة الثانية وعن المرحلة الثالثة وبإذن الله في هذه الحلقة التي اسال الله عز وجل أن يجعلها مباركة سنتكلم عن مرحلة مهمة بل هي غاية في الأهمية وهي المرحلة الرادعه التي تتعلق بدلالة السياق دلالة السباق واللحاق فكنا قبل قد تكلمنا عن مسألة الكلمة في المرحلة الأولى ثم في الثانية تكلمنا عن حروف المعاني التي تربط بين هذه الكلمات ثم تكلمنا في المرحلة الثالثة عن الجمل التي تتكون من هذه الكلمات ومن هذه الحروف تكونت الجملة ثم تكونت الجمل هذه الجمل جميعا كونت آية هذه الآية دخلت في, في سياق قبلها آيات وبعدها آيات، فما تأثير دلالة السياق على هذه الآية؟ ما تأثير دلالة السياق على هذه الآية؟ ونقصد بالسياق السباق واللحاق، أي ما يسبقها وما يلحق بها. سيكون الكلام بإذن الله عز وجل في هذه المرحلة عن دلالة السياق. دع لك عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الرابعة: دلالة السياق من الإلحاق والتباق في فهم كلام الله جل وعلا. ودلالة السياق من الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارها وقد نص على أهمية دلالة السياق وعلى اعتباره من أهم الدلالات التي ينبغي بمفسر أن يعتبرها جماعة من أهل العلم منهم مسلم بن يسار، فقال إذا حددت عن الله فقيف حتى تنظر ما قبله وما بعده فكره بن كثير ومن التابعين سليمان بن يسار. ممن صرح بذلك السياق والأخذ بها من دلالة الصياغ والأخذ بها وممن قال بذلك أيضا صالح بن كيسان الإنام المشهور صالح بن كيسان نعم صالح بن كيسان الإنام المشهور ومنهم ابن جرير وعيسى بن عبد السلام وابن عاطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير وهو من أجود كتب التفسير والقرطبي رحمه الله في تفسيره وشيخ الإسلام بن تيمية في عدد في عدد كثير من المواطنين في المجموع وغير ذلك و... نعم وغير ذلك كثير وغير ذلك كثير وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى خصوصا في كتاب التبيان في أقصام القرآن وهو من أجول كتبه رحمه الله كذلك أبو الثاود في تفسيره وابن كثير وكذلك الرازي صاحب التفسير الكبير ومنهم الزكاشي كما في أبوهان ومنهم أيضا ابن الجزي الكلبي وكذلك الألوسي والشوكاني وصديق حسن خان وغيره صديق حسن خان وفي ديك حف الخام وغيرهم من أهل العلم نعم هؤلاء جميعا أيها الأحبة هؤلاء جميعا نصوا على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات في فهم الآيات كل من وقفت على قوله من أهل العلم فإنه يؤكد على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات فإذا غاب عنك هذا المعنى فاسهم أنك قد فقدت شيئا عظيما في فهم دلالة السياق المؤثرة جدا على معنى هذه الآيات التي تنظر فيها فإذا نظرت في آية من الآيات لابد وان تنظر في ما قبلها وما بعدها حتى تتبين المعنى الكامل لهذه الآية في ظن الآيات جميعا فإن الآية هذه لم تأتي مفردة هكذا مقطوعة مبتورة ليس لها علاقة بما قبلها وما بعدها وإنما جاءت في ظن سياق محدد معين هي عبارة عن حلقة في سلسلة هي عبارة عن حلقة في سلسلة فإذا انقطعت هذه السلسلة ولم يبقى إلا حلقة واحدة عندئذ ينخرم المعنى ويضعف كثيرا فأرجو أن تنتبه لهذا لأن كما ترى أكثرت من ذكر العلماء الذين قالوا بهذا من أجل أن تتقرر هذه الحقيقة هذا الكلام ليس من كلام واحد من أهل العلم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لو أراد الإنسان أن يجمع كلام أهل العلم في هذه المسألة في مسألة دلالة السياق لجمع من ذلك مجلد كبيرا فقط في الإشارة بل والدلالة النصية على أهمية دلالة السياق في فهم الآيات فمن المتقدمين عدد من أهل العلم ومن المحققين عدد ومن المتأخرين عدد ومن من صنف في هذا العصر أيضا عدد كبير من أهل العلم كلهم يؤكدون على أهمية دلالة السياق في فهمي الآية هو سنضرب لك بإذن الله عز وجل أمثلة توضح هذا بجلال توضح أهمية فهم دلالة السياق في أثره في إدراك المعنى الكامل للآية نعم أكمل ودلالة السياق إما أنها تخفص العامة أو تقيد المطلق وفي مقابل ذلك تطلق المقيدة أو تعمم الخاص أو أيضا ترجح عند اختلاف المفسرين والأمثلة في هذا أكثر من أن تحفى ولو أن طالب علم تفرغ لها لجمع فيها شيئا كثيرا ومن أمثلة ذلك المثال الأول قوله سبحانه وتعالى في سورة النازعات هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إلى آخر الآيات فأنت حينما تقرأ هذه القصة في كتاب الله جل وعلا فإنك تعجب من موضعها فالصورة كلها من أولها إلى آخرها في النزع والموت ثم ما بعد الموت ثم الراجفة ثم الرادفة والحافرة ثم في قيام الطامة الكبرى فما علاقة قصة موسى عليه السلام بهذه الصورة أحسنت بارك الله فيك ما علاقة قصة موسى عليه السلام بهذه السورة ها انت تنظر سورة النازعات أصلا سميت ماذا سميت النازعات الكلام كله عن عن النزع عن الموت عن القيامة عن الراجفة عن الراجز عن عن الـ الـ الكفار اذا أنكروا البعث ما الدليل على إثبات هذا البعث وكل الأيات تتكلم عن ماذا تتكلم عن الموت عن البعث عن ما يتعلق باليوم الآخر انا هو اليوم القيامة ثم في آخر السورة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فالكلام كله من أوله إلى آخره يتعلق بماذا؟ الموت والحشر وقيام الساعة فقصة موسى هنا مع فرعون, قصة موسى مع فرعون ما علاقتها بهذه الأحداث؟ ما علاقتها بالموت؟ ما علاقتها بالبعث؟ ما علاقتها بأهوال اليوم الآخر؟ هذا هو السؤال هنا وإذا أدركت هذه العلاقة بين هذه القصة وبين هذه السورة ستدرك عوامة هذا القرآن ستدرك بديع ما ما تفهمه من كتاب الله عز وجل إذا تأملت وتدبرت هذه الآيات العظيمات وستدرك أيضا أن هناك من المعاني الكثيرة الجليلة غائبة عن ذهنك وبعيدة عن تأملك وعن تدبرك وسبب ذلك أن هناك انتصام كبير وقلة اهتمام فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وإلا كان في الأصل من المفروض أن مثل هذه القصة إذا جاءت في مثل هذا الموطن أن يسأل الإنسان نفسه لما تأتي مثل هذه القصة في مثل هذا, في مثل هذا السياق فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للساهرة هل أتاك حديث موسى ما الرابط بينهما هل هناك انتصال بين هذه الآيات وبين قصة موسى أو هناك رابط يعني رابط متكامل بين هذه الآيات وبين القصة نعم هناك رابط يكمل بين هذه الآيات ما هو نسمع أقرأ يا عبد السلام والذي لا يتأمن في دلالة السياق يغيب عنه جدا هذا المعنى التمر عليه قصة موسى عليه السلام وكأنها في أي صورة أخرى ذكر الله فيها هذه القصص وهذه غفلة عن دلالة السياق فإن الله لما قص فإن الله لما قص هذه القصة في في هذه الصورة كان لابد أن يكون لها معنى خاص كان لابد أن يكون لها معنى خاص في هذه الصورة في هذا السياق وهذا المعنى الذي ذل عليه السياق هو أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب كفار أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنهم أنهم قالوا إننا نرضون في الحافرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم للصاهرة هل تاك حديث موسى فلما ذكر تكديبهم وردهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة ثم أخبر عن قوته جل وعلا بأنها إنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم للصاهرة أحسن تبارك الله فيك الآن تأمل هذه الآيات وتأمل السياق معي الآيات تقول لك بعد أن ذكر الله عز وجل الموت وما يتعلق بالبعث يعني أخبر عنها خبرا ثم ذكر تكذيب هؤلاء الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبعث فقال سبحانه وتعالى حكايه عنهم ان لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نثره قالوا تلك اذا كره خاسره يعني اذا حصل هذا فانما هذا خسران قالوا تلك إذن كره خاسره فقال الله عز وجل فانما هي زجره واحده يعني إنما هي زجرة نفخة واحدة قوية زجرة نفخه فيها قوة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة كذبوا فعاد الرب سبحانه وتعالى لإثبات هذه الحقيقة حقيقة البعث ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة طيب رب ما المكذبين قال هل أتاك حديثه موسى هل أتاك تحديث موسى فالرابط بينهما هنا أن هؤلاء المكذبين إن أصروا على تكذيبهم وعلى استبعادهم لقيام الأرواح بعد الموت وأنكروا البعث وأنكروا الحياة الآخرة فاتركهم ودعهم وذكرهم إن أرادوا أن يتذكروا بشيء قد سبق من أحوال الأمم السابقة وهو ماذا وهو ما جرى لموسى مع قومه هل اتاك حديث موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم ان أنكر هؤلاء وكفروا وردوا ما أخبرت به ولم يؤمنوا بهذه المعجزة العظيمة التي جاءت مع محمد صلى الله عليه وسلم لا تقتلك لهم كثيرا ولا تظن أنهم قد غلبوا في الأرض وأنهم على قوة يمتنعون فيها عن عذاب الله سبحانه وتعالى أبدا لكن ذكرهم بما جرى لموسى مع قومه فإنما هي زجرة واحدة إذاهم هم بالساهرة فإن أنكروا هل أتاك حديث موسى ما الذي جرى مع موسى وقومه هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى آخر الآيات فهو تذكير بما جرى مع موسى وقومه والذي جرى مع موسى وقومه قص الله عز وجل في هذه السورة وتأمل ما قص لأن قصة موسى واسعة طويلة مكررة في كتاب الله عز وجل لم يذكر منها الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن إلا ما يناسب هذه السورة وفقط إلا ما يناسب هذه السورة وفقط وهو ذكر جزاء هؤلاء الكافرين المعاندين الذين أبوا دعوة موسى عليه السلام ذكر الله خبرهم بدءا ثم ذكر جزاءهم ذكر خبرهم في تكذيبهم ثم ذكر جزاءهم وكأنه يشير إلى هؤلاء القوم أنكم إذا كذبتم وأنكرتم الحافرة وزعمتم أنه ليس هناك زجره وليس هناك ساهرة فإن جزاءكم سيكون كجزاء قوم موسى حين كذبوا موسى عليه السلام أكمل قال <تصفيق> سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى اي لم يؤمن هؤلاء الكفار بالبعث والنشور ولم يصدقك يا رسول الله بما اخبرتك ان اخبرت به فداهم فان مصيرهم كمصير قوم موسى فهل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ويدل على ذلك قوله جل وعلا فاخذه الله من كل الاخره والاوله وذلك لان كلمه مكان انما تطلق في اللغه على التاديب والتاديب الذي يكون فيه عبره للغير لأن النكل في أصل اللغة إنما هو الرجوع تقول نكلت عن كذا أي رجعت عنه فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة واعدة لمن جاء بعده إن كانوا يعقلون فذكر الله أهل مكة بما فذكر جاء. الله أهل مكة فذكر فذكر الله اهل مكه فذكر الله اهل مكه بما جرى لفرعون وقومه تهديدا لهم بأنهم إن كذبوا محمدا كما كذب فرعون وقومه موسى عليه السلام فان مصيرهم كمصير اولئك احسن تبارك الله فيك واضح الان وجه الرابط هذه القصه جاءت كما ذكرت لك انما ذكر فيها ما يناسب السياق ومن انثر ما يكون لهذا السياق هو ما ذكره الله عز وجل في قصه موسى من قوله سبحانه وتعالى فاخذه الله ماذا نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فذكر هذا النكال بأن الله عز وجل نكالاً، نكالا والنكال إنما هو إنما هو العذاب الذي يقع على إنسان من الناس من هؤلاء الناس يقع عليه عذاب ويكون فيه عبره لغيره وهذه العبره تكون سببا في رد في غيره عن سلوك عن طريقه في رد غيره عن سلوك طريقة فأخذه الله نكال الآخرة هنا ليس المقصود أن النكال اللي هو العذاب المدرب لا وكان بالإمكان استخدام هذه الكلمة كلمة العذاب ولكن المرادة هنا أن هذا الذي وقع من, من الله سبحانه وتعالى في تعذيبه لقوم موسى عبارة عن أمز شديد عظيم حتى أنه بلغ من عظمته وشدته أنه ماذا أنه أصبح نكالا وعبرة لغيرهم أن يسلكوا طريقهم فكل من أراد أن يسلك طريقهم ودربهم وما فعلوه مع نبيهم عليه السلام فإنه ينكل ويرجع ويعود لأنه رأى ما حل بهم فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء بالنكال الذي وقع, وقع على قوم موسى عليه السلام لكي ينكلوهم عن طريقهم ويعودوا عن تكذيبهم كما كذب أولئك وإن أصروا فإن مصيرهم كمصير أولئك القوم لذا عادت الآيات بعد ذلك للتذكير بأمور الآخرة والسماء الدنيا وما خلق الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لهم ثم بعد ذلك جاء الكلام عن أهوالي يوم القيامة لا هذا هو المعنى الذي ذل عليه السياق وهو معنى زائد على عن دلالة الآيات بمفردها لكن السياق ذل على هذا المعنى بوضوح وهذا النوع من الدلالة هو من الدلالة على أمل زائد على دلالة الأرض وهذا أحد أنواع دلالات السياق أن يدل السياق على شيء جديد لم يدل عليه الأرض أحسنت يا دارك الله فيك نعم هذا هو المقصود وتأمل الآيات في قصة موسى ستجد هذا واضحا بينا خوصا في آخرها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني إن كان إن كنتم تخشون ففي ذلك عبرة لكم يا أهل مكة ويا من أنكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قيام البعث بعد الموت واضح؟ في إشكال في ممر؟ نأخذ المثال الثاني إذا المثال الثاني في سورة الصف قوله تعالى إثقال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين من المتقرر أن صورة الصف من أولها إلى آخرها في الجهاد فقص الله تعالى قصة موسى عليه السلام والذي يظهر أنها ليست لها علاقة بالجهاد ولكن دلالة السياق لها دلالة هنا لا بد أن تظهر وإلا يكون الكلام منقطعا بعضه عن بعض وهذا لا يريد في كتاب الله تعالى أحسنت يا بارة الله فيك نعم هذا المثال نريد منه أيضا كذلك أن نقرر دلالة السياق وأثر هذه الدلالة في فهم الآية بنفسها فهذه الآية مرت وذكرت ضمن آيات وهي في سورة تتكلم عن الجهاد وفيها أن موسى عليه السلام يقول يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لو أردت ان أخذ هذه الآية بمجردها بمفردها لتهمت منها فهما أن موسى يشتكي إلى الله عز وجل من حال قومه ويخاطب قومه فيقول لما تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول حق من عند الله سبحانه وتعالى فهذا الفهم لهذه الآية بهذه الصورة المجردة فقط يعطيك جزء من المعنى فقط أما كامل المعنى والذي جئ بالآية هذه في هذه السورة من أجله لن يتبين لك لن يتبين لك مطلقا لو سألت لما جاءت هذه الآية في هذه الصورة ما الجواب نعم أنا ثم دلالة الآية بمفردها وهذا ظاهر ولكن ما دلالة هذه الآية في الصورة بكاملها وما علاقة هذه الآية بما قبلها وما بعدها هل هناك انقطاع كامل بين هذه الآية وبين ما سبق وبين ما لحق لا وإنما هناك اتصال وتكامل بين هذه الآيات في الدلالة على المراد وهذا التكامل يظهر لك عند النظر في حال هذه السورة في قصة موسى عليه السلام. السورة كما ذكرنا لك في الجهد، بدليل أن الله عز وجل حكى في أولها من أويا أيها الذين آمنوا أو سبحانه وتعالى قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكذلك بالنسبة لآخر السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب قليل؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالكلام إذن عن الجهاد في أول السورة وفي آخرها فكيف نربط بين هذه الآية وبين ما تقدم وبين ما تأخر هذا ما سنتكلم عنه بيد الله جل وعلا بعد فاصل قصير فابقوا معنا أيها الأخوة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الآية ومن دين حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض الجنة كنا نتكلم عن هذه الآية وعن علاقتها بالسورة بما تقدم وما تأخر وأريد أن أؤكد على قضية وهي أن فهم الآية بمجردها هذا يلغي كثيرا من المعنى التي يعني عندما تتبين في هذه السورة وفي دلالة هذه السورة في السياق الذي جاء ال ال ال الكلام عنه ومن أجله في هذه السورة عدم الربط بين الآيات يلغي كثيرا من هذا المعنى وهذا لا يناسب ابدا في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يناسب أبدا أن تقول بأن هذه الآية جاءت الكلام عن قصة موسى وقصة عيسى عليهم السلام وانتهى الأمر طيب ما علاقة ما تقدم وما تأخر هذا لا يكون حتى حتى في الكلام العربي الفصيح لا يكون حتى في الكلام العربي الذي تتناقله أو تأخذه عن عربي فصيح إما شعرا أو نثرا ونحو ذلك فكيف إذا كان الكلام عن كتاب الله عز وجل وكان النظر في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن المعجز في كل أحواله ومن أحواله في الإعجاز الإعجاز في البيان والفصاحة والقوة في إرادة المعنى المراد على اكمل وجه. من دون أن يكون هناك شيء من الضعف وشيء من الانقطاع في دلالة المعاني هذا لا يكون ابدا في كلام الله سبحانه وتعالى وإنما يكون في افهامنا لاحق إنما يكون بقصور في ادراكاتنا أما في كلام الله عز وجل ثقة كاملة أن هذا لا يمكن أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم ما نزل الله سبحانه وتعالى على عبد من عبيده فإذا لنأخذ في هذه الآية ونتأمل فيها ونحاول أن نقت على سر إرادة هذه الآية والآية التي تليها في هذا السياق فالسياق في شأن وهذه القصة في ظاهرها في شأن فما سر الجمع بينهما ما سر الجمع بينهما هذا ما نريد أن نقت عليه هذا ما نريد أن نقت عليه نعم لعبك تقرأ بالسلام فعند تأمل قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني تجد في هذا إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في سورة النائدة قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلى قوله يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهد أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فأشارت الآية إلى نوع من اذى قوم موسى له وهو التخلي عنه في موضع الجهاد حيث خذلوه في أشد المواقف الذي هو أشد حاجة اليهم فلما ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومه أرادت أن تذكر أمة محمد لا يقول له كما قال قوم موسى له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون احسنت يا بارك الله فيك احسنت كيف عند هذا الحد الآن عندما تنظر في قوم موسى مع موسى عليه السلام ماذا كان جواب قوم موسى لموسى عندما دعاهم إلى الجهاد ماذا كان جوابهم موسى دعاهم إلى الجهاد قد أخبر الله عز وجل عن ذلك في سورة أي سورة في سورة المائدة, في سورة المائدة دعاهم إلى الجهاد فقال لهم يا قومي إيش؟ ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم فدعاهم إلى الجهاد دعاهم أن يدخل الأرض المقدسة أن يقوموا إلى الجهاد في سبيل الله وأن يدخل الأرض المقدسة وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لهم هذه الأرض المقدسة ماذا كان جواب قوم موسى لموسى عليه السلام كيف أجابوه فذهب, فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون موقف في غاية ماذا في غاية الخزي في غاية الذل في غاية الخسة في في غاية يعني طلة فضلا أن يكون هناك دين وفضلا أن يكون هناك يعني طمع فيما عند الله عز وجل في الآخرة لو كان هؤلاء الناس لهم طمع في المروءه فقط لو كان لهم طمع في مكارم الأخلاق لما قالوا هذا الكلام. فكيف الامر الأمر من هذا بكثير الذي أمرهم هو الان نبي من الأنبياء بل من, من أولي العزم من الرسل فيقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فيأتونه بهذا الجواب الذي في غاية, في غاية اللؤم يقولون لنبيهم عليه السلام فاذهب أنت وربك فطاتنا إنها هنا قاعد هذا جواب يقوله أناس لقائد لهم فضل أن يقوله قوم لنبيهم عليه السلام فالله عز وجل أراد أن يذكر من أن يذكر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالقتال حين أمرهم بالقتال وذلك أن سورة الصف تنزلت في أوائل الأمر بالجهاد في, في أوائل الأمر بالجهاد فجاءت هذه الآيات سورة الصف تنزلت في أوائل الأمر بالجهاد في أوائل السنة الثانية للهجرة في بداية القتال والجهاد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ كما تعلمون قد بدأ الغزوات بالمهاجرين بدأ ثم شيئا فشيئا حتى وقعت موقعة بدر الكبرى وهكذا فتنزلت هذه السورة في هذا الحين لما حتى تنبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يقولوا لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه كما قال اليهود عليهم من الله اللعنه والغضب كما قالوا لنبيهم موسى عليه السلام. فلا يقولوا لنبيهم محمد اذهب أنت وربك فقاتلوا. وإنما يقولوا له قولا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا كان أن تنبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وإلى هذا التحذير والوعيد الشديد الذي حصل ووقع لبني إسرائيل بسبب معصيتهم لنبيهم موسى عليه السلام فاستجابوا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم وقاموا إلى داء الجهاد وقالوا كلمات عظيمة جليلة ما زال التاريخ يحفظها في مقابل مقولة أولئك القوم نبيهم قبحهم الله نعم طلع للسلام وإنما يقولون كما قال المقداد بن الأسود إنا لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون لذلك فقد جاءت إشارة إشارة أو إشارة. جاءت. لذلك فقد جاءت, جاءت إشارة, إشارة حالة لذلك فقد جاءت إشارة لهذا المانة في أول. وقد جاءت هي حالة كونها م. إشارة. إشارة, م. إشارة لهذا المانة في أول الصورة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وأن الذي يقول ما لا يفعل يكون مصيره مصير قوم موسى مصير موسى وقومه. أحسن سيربك الله فيك وهذا الذي يريد النص إليه. والآن سأبين لك أمر في مثال بسورة الصف. واربطه بما تقدم من الكلام سورة الصف ما سبب نزولها ما سبب نزول سورة الصف ذكر الترمذي رحمه الله في سننه وكذلك غيره أن سبب نزول سورة الصف أن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه جلسوا مجلسا في المدينة فقالوا لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل عن أفضل العمل فلما اجتمعوا على هذا وكأنهم يريدون الجهاد فذهبوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه فسألوه فأنزل الله عز وجل الأمر بالجهاد أنزل فرضية الجهاد فلما علموا أن الذي فرض عليهم والذي سالوا عنه كان سببا في وجوب الجهاد عليهم كأنهم شعروا بأنهم قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه فهم الآن يشعرون بأنهم لم يستعدوا استعدادا كاملا للجهاد وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل في هذا الحين فتنزل الأمر بالجهاد عليهم فشعروا من أنفسهم ضعف عن القيام بواجب الجهاد كأنهم ترددوا في الامر فانزل الله عز وجل هذه الايه مباشره على هؤلاء الصحابه الذين سالوا عن افضل العمل فاجيبوا بالجهاد في مثل هذا الحين ان افضل العمل في مثل هذه الاوقات هو الجهاد فتنزل الامر عليهم بالجهاد فلما ترددوا وتلكؤ بعد ان كانوا هم السبب في طلب افضل العمل وفي سبب فرضيه الجهاد على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلت عليهم هذه الايه يا أيها الذين امنوا إيش؟ لما تقولون ما لا تفعلون قبل السؤال وقبل الفرض كان الأمر فيه إيش؟ فيه الساعة لما سألتم ونزل الفرض اختلف الأمر فليس لكم الآن أن تنقصوا وأن تتراجعوا قد فرض الجهاد فتنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يعني تطلبون الجهاد وتريدون ثم لما فرضوا تتراجعون فتلكؤون لا ليس لكم هذا ليت لكم هذا أبدا كبر مقتا شدة الغضب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعمل شوف, شوف كيف تغير الأمر كانت سؤال عن أفضل الأعمال فنزل عليهم فرض الجهاد فلما تلكوا تغير الأمر نزل وانتهى نزل الفرض من الله سبحانه وتعالى والإجابة فنزل كبر مقتا عند الله أن تقول, يعني أن, تقول إيش؟ أن تقول قولا ثم لا تفعلون بموجب هذا القول أن تقول بموجب هذا القول، فهذا الحديث قد حكم عليه للسلمي، فقال حسن صحيح وكذلك مما من صححه الشيخ الإسلام بن سلمي رحمه الله، والحديث صحيح، اسناده صحيح، لكن ذكرت لك من حكم بالصحة عليه من أهل العلم، إذن هذا الكلام من بدايته إلى نهايته هو في الجهاد، وفي أن نقول عن الجهاد بعد بعد فرضيته، وهذا الذي حذر الله منه عز وجل. قوم محمد صلى الله عليه وسلم من آمن به أن يقعوا فيما وقع فيه قوم موسى بعد أن آمنوا بعد أن آمنوا به عليه السلام واضح؟ بينا الآن كيف جاءت هذه القصه في هذا السياق في هذه السورة نعم أقرأ المثال الثالث المثال الثالث اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بقوله تعالى فلا أقسم بالخنة جوار الكنة في سورة التكوير فمنهم من قال هي الكواكب والنجوم جاء ذلك عن علي الجن وابن عباس رضي الله عنهما واختاره جماعة من الثلاث ثانيا قالوا المراد بالخن في الجواري كنث البقر الوحشي والضباء yeah. التي تكون في الصحاري والبالار فإنها تخنث إذا رأت الإنسان والخنوص هو الاختباء والاختفاء مع تأخذ الكنث أي أنها تكنس و تعود يعني أنها ترجع نعم. نعم. الكنس أي أنها تكنس وتعود إلى أماكنها الكنسة إلى أماكنها التي تسمى الكنسة الكنسة هي المكان الذي يعود إليه من يختبئ به ويختفي كما الآن تسمعون حتى بنشده الكنس والكنسة تطلق على المكان الذي يجمع فيه القدرات والأوساخ ونفس ذلك فالكنسة هي بنفسها هذا مكان يخفى فيه يخفى فيه الشيء يختبئ فيه الحيوان يختبئ به الإنسان يخفى فيه أي أمر كان لحاجة من الحاجات نعم وتعود إلى أمانها الكناسة هي المكان الذي يبيت فيه الحيوان ونحوه جاء ذلك عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخاعي نعم ومن المرجحات التي ترجح القول الأولى بلالة السياق فإن الصورة من أولها جاءت بذكر الكواكب والنجوم والسماء والليل والصبح فكان الأولى بذكر بعد هذه الكواكب هو ما يناسبها من أحوال بقية الكواكب الأخرى لذلك كان أظهر في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هي الكواكب التي تخنس وتختفي وتتأخر حينا وتجري في حين آخر في وقت الليل ثم تكنس فتبين قليلا في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل فتبيت فتبيت قليلا فتبيت قليلا في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم تعود إلى شريانها وخلصها أحسنت يا بارك الله فيك الآن لو تأملت في كلام المفسرين في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنث الجواري الكنث تجد أن هناك من يقول بأن هذه الجواري هذه الأشياء التي تخنث منهم من يقول إنها النجوم والكواكب ومنهم من يقول بأنها إيش؟ البقار والضباء ونحو ذلك لأنها هذه كما أنها تخنس اللي هي القواكب ونحوها والنجوم فكذلك هذه تخنس لأنها يشتد عليها الحر واحتاجت إلى الأراحة فإنها تدخل من مكانها التي هي فيه وتذهب إلى أماكن تناسبها فتبيت فيها فاختلفا للمفسرون في هذه الآية أهل مراد القواكب والنجوم أو المراد البقر الوحشي والضباء وما في معناها ما الذي يرجح هذا من ذلك يرجحه السياق يرجحه السياق ماذا يرجح السياق يرجح أن المعنى الأول هو الأظهر وهو إيش أن المراد ماذا الكواكب والنجوم ما السبب ما الدليل الذي جئنا به من السياق حتى يرجح هذا القول على ذاك ما هو نعم أن السورة في أولها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فالكلام كله عن ماذا عن الكواكب وعن النجوم وعن السماء وإذا جاء كلام بعد هذا يحتمل هذا أو ذاك فإن القرينة قرينة السياق تدل على أن المرادة هي الكواكب والنجوم ما في معناها واضح الآن التربيح بدلالة السياق نعم هذا هو المقصود المثال الرابع المثال الرابع من سورة المعون قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتين فدلالة الصياق أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيمان بل هي من صفات الكافرين المكذبين فلا يمكن أن يكون مؤمناً كامل الإيمان وهو يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فدلالة الصياق هي التي تظهر المعنى الكلي أفدت يا بارك الله فيك الآن تأمل في سورة المعوى وقد تكلمت إشارة إلى هذه السورة فيما تقدم والآن نريد أن نقف قليلاً معها بشكل أوضح وأكمل الآن هذه السورة اولا هل هي من أواخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم او من أوائل ما نزل سورة الموائل من أوائل ما نزل من أوائل دي. إذن في سورة مكية ونزلت في أوائل البعثة هذه السورة بما تأمر وعن ماذا تنهى السورة في أولها يقول الله سبحانه وتعالى فيها أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين عندما تريد أن تفسر هذه السورة تفسيرا يعني فيه فهم جزئي للمراد من هذه الآيات فعند تقول رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أي أن هذا الذي يكذب اليوم الدين أيضا كذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ونحب ذلك لكن هذا الفهم لهذه السورة وهو الذي يقع في قلوب كثير من الناس وللأسف الشديد عندما يسمع هذه السورة لا يعرض في باله أن الله عز وجل قرن بين أمور عظيمة جليلة كبيرة الشأن جدا في هذه السورة فالآن لو تأملت الاقتران الذي جعله الله عز وجل بين هذه الآيات في هذه السورة لظهر لك معنى جلي معنى كبير معنى واضح لابد أن تقف عليه ولابد أن تتأمله كثيرا خصوصا وأن هذه السورة يعني نزلت من أوائل ما نزل فمعناها أنك لابد أن تخاطب نفسك هل أنت قد فعلت بمضمون هذه السورة أو أن المسألة غائبة عنك أنت الآن يعني في نفسك أنك مسلم وأنك قد حافظت على أصول دينك وأنك قد فعلت كثيرا من الواجبات وقد تركت كثيرا من المنهيات هل هذا حق أو ليس بحق؟ هل هذا من جهة الواقع واقع نفسك أنت؟ واقع هذه النفس؟ هل هو كما تقول أنت الآن عن نفسك بأنك والله قد فعلت ما ينبغي وتركت ما لا ينبغي؟ تأمل هذه الصورة وانظر في نفسك هذه الصورة من أوائل ما نزل ف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر, به من وأمر بها من معه من أمته من أجل أن يلتفتوا إلى هذا الشأن هل طبقوه حقا؟ أم أنهم قد أهملوه وإن كانوا أهملوه فلينظر الإنسان في نفسه فإنه قد اخل بشيء يجب عليه أن يأتي به من أوائل ما يجب في أوائل تربيته لنفسه وفي أوائل تزكيته لها وفي أوائل وقوفه مع هذه النفس في ترقيتها إلى الله عز وجل أما أن يؤخر هذا الأمر إلى سنوات قادمة فليس بصحيح أنت في حقيقة الأمر قد تجاوزت هذه السورة فإن لم تفعل بمضمونها يجب عليك الآن أن تعود أن تعود إلى الوراء لتعود إلى هذه السورة وتقف معها قليلا فما الذي أمر به الله عز وجل في هذه السورة يقول أرأيت الذي يكذب للدين ما صفته فذلك الذي يدعو له ذكرنا قبل أن هذه الفاء ما هي فأيش ليدكر فأيش الفصيحة, الفصيحة. أحسن تبارك الله فيك فالفاء الفصيحة معناها تفصح عن شيء محذوف والمحذوف هنا شرط مقدر ومعنى الكلام رأيت الذي يكذب بالدين فمن كان هذا حاله فإن صفته أنه ماذا يدعو اليتيم ولا, ولا يحض على طعام المسكين. إذن تفقليلا مع هذه الآيات ارىث الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم اي أن من صفة الذي يكذب بيوم الدين انه يدعو اليتيم وهذا ظاهر بين وايضا لا يحب على طعام المسكين سبحان الله مجرد عدم الحظ معناها فالذي يكذب بيوم الدين في حقيقته هو الذي يتصد بهذه الصفات أما من كان لا يكذب بيوم الدين وكان من المؤمنين باليوم الآخر من المؤمنين بهذا اليوم فإنه أبدا لا يكون من من يدعو اليتيم ولا يكون من من لا يحض على طعام المسكين شوف النهي يقولك ولا يحض يعني مجرد أنه ماذا بس لا يحض فلو كان يعني لا لا لا ايضا يدفع لكنه يعني يحسن إلى المسكين لكنه لا يحض الناس هذا قد وقع في صفة منكرة من الذين يكذبوا بيوم الدين وكذلك ما بعدها من الآية رأيتا الذي يكذب الدين هذا الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين أيضا هذه من صفات الذين يكذبون بيوم الدين الذين هم عن إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون المعون يمنع المعون يعني شيء سقلم هذا الذي معك القلم الذي معك هذا تمنعه وأنت لا تحتاج إليه قد تقع في صفة المصيفات الذين يكذبون بيوم الدين نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ويجمعنا في مستقر رحمته ويجعلنا يجعلنا جميعا من أهل جنته اللهم بمنك وكرمك وجودك اجمعنا في دوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على نبينا